لا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا اليمين ثلة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 وَلا قَ تُم شأةَ الأُول فَلَ لا تذكون ذَ رأيتُم تتحظُون آنتُم تَزَْعونَهُ أَمْ نَحنُ الزارون لوَ شَ جَعلهُ قم فَولتُم تَفَكون نَلامُ رَمُونَ بَل نَحْنُ مَحْرُومُونَ الذي الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْ أَزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تورون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 إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كيم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب فبهذا الحديث أنتم مجهنون وتجعلون رِزْقَكُمْ أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منهم وَلَا كِلَّا تَبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ عِينٌ